قال رحمه الله قوله تعالى ولا تفرقوا وهذه أيضا آية فيها التحذير مما يضاد المتقدم واعتصموا بحبل الله جميعا ومفهوم الآية إن لم يذكر ولا تفرقوا معناه النهي عن التفرق ولكن الله أكد ذلك بالتصريح به ولا تفرقوا تأكيدا لهذا الأمر الذي ينافي الأمر الأول وهو الاعتصام بحبل الله جميعا الاعتصام بذين الله الاعتصام بالجماعة الاعتصام بالإسلام هذا كله ينافي هذا الأمر فلذلك الله سبحانه وتعالى حذر عما يضاد المتقدم فقال ولا تفرقوا والأدن كثيرا في التحذير من التفريق أو من التفرق في دين الله سبحانه وتعالى والاختلاف والتناحر والتصارم بين الأمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فهذا من هذا الباب وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يحذر من الاختلاف ومن الافترار على مستوى الصفوف الصلاة ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم كل هذا لأنه يؤدي لما ما سمعت من اختلاف القلوب وإذا اختلفت القلوب اختلفت الأبدان بعياذ بالله حصل شر حصل شر تقافل بين الأمة ويحسن هذه المادة مادة التفرق الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى دين الله جل وعلا عند التنازع وعند الاختلاف ومختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله فهذا الذي يحسم مادة الاختلاف أن الناس عند الاختلاف يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله لونه ذلك خير وأحسن تأويله هذا خير وأحسن تأويل العباد أنهم عند التنازع يحسمون مادة التنازع والافتراط والاختلاف بالرجوع إلى الكتاب السنة وقال المزي رحمه الله ذم الله الاختلاف وأمر عندهم بالرجوع للكتاب السنة فلو كان الاختلاف من دين الله ما ذمه ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب السنة صحيح orbiterd فلا الإختلاف من دينه جل وعلا لأنه ذمه وللتنازع التنازع من حكمه لأنه أمر عند حصوله بالرجوع للكتاب السنة فهذان أمران ليسان من دين الله جل وعلا الاختلاف والتنازع في الأمة وهذا مادة الفشل ونسأل الله العافية والسلامة فإن الفشل ذب في الأمة بسبب ما حصل بينهم في أوساطهم من اقتلاف والفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين حصل الفشل بسبب هذا الذي حصل فيهم من الفرقة ومن الاختلاف ولكن الله عصر مطائفة من هذا البناء الذي حصل في الأمة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فالله سبحانه وتعالى جعل الناس قسمين قسم متناحر مختلف فيما بينهم, بينهم وقسم مرحوم وهم أهل السنة والجماعة أهل الاعتصام بالكتاب وبالسنة لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم فمع وجود المخالفين مخذلين هذه الطائرة ظاهرة وهكذا ذكر ثلاثة ثلاثا سبعين فرقة عليه الصلاة والسلام وذكر واستثنى فرقة واحدة مما هم فيه من الخلاف ستبتلك أمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها بالنار إلا واحدة ثم بين وصفها وجل أمرها وبيّن حقيقتها هم أنا اليوم عليه وأصحابي على صحيح هذه الزيادة صحيح العلام الألباني رحمه الله وغيره حاصل هذا نهي شديد ولا تفرقوا وسيأتي الحديث أن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا ومما يسخط لنا سبحانه وتعالى هذا الذي يقع للأمة من عدم الاعتصام بالله سبحانه وتعالى يعني بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأسباب الاختلاف والفرقة كثيرة ومن أعظمها البغي وترك العمل بالعلم فهذا من أعظم أسباب الفرقة ومن أعظم أسباب الاختلاف في الأمة ترق العمل بالعلم الذي بين أظهرهم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبغي الذي يحصل بين الأمة فإنه من أعظم أسباب الفرق بين الناس كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أسباب الفرق فقال رحمه الله سبب الفرق ترك حظ مما أمر به العبد والبغي بينهم قال سبب الفرق ترك حظ مما أمر به العبد والبغي بينهم والسفجل لذين الأمرين بآيتين الآية الأولى فيها دلالة على الأمر الأول ترك العمل بالعلم ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرين بينهم العداوة والبغضاء حصل بينهم عداوة تناحر فرغة وبغضاء كل ذلك بسبب ترك العمل بالعلم وبسبب ترك الاستقامة على دين الله جل وعلا وهذا الحاصل في أوساط الأمة فإنه ما خرج من خرج على الجماعة وترك الجماعة إلا بالبغي والعياذ بالله إلا بهذا الأمر ترك العمل بما علمه من الخير الذي كان عليه فيترك العمل بما علمه من الخير الذي عليه يعرف أن هذا هو الصواب فيتركه فيعادي هذه الأمة التي كان معها وكان منها وإليها يأرز فيعاديها بسبب ترك العمل بالعلم هذا حاصل، وهكذا إذ الأمر الثاني البغي بين الأمة، فإنه قال رحمه الله والبغي بينهم، واستدل لهم بقوله تعالى ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم، ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم. وما تفرق الذين أوت الكتابة وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم هذه آية أخرى أيضا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم الحاصل هذان سببان عظيمان في افتراق الأمة واختلاف الأمة وتناحر الأمة البغي وترك العمل بالعلم وهناك سباب أخرى أيضا الأهواء وهي من أعظمها وهناك أسباب أيضا كذا التعصب والتغليد الأعمى لمن يسيقون بهم لمن يسيقون بهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباء أنا كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فهذا من أعظم الأسباب أيضا التعصب للمذهبية والتعصب للحزبية والتعصب للأراء والتعصب لمشايخ هذه الأشياء المتقدمة من قبلية وحزبية وغيرها من أسباب الانحراف وهكذا أيضا اختلاف مدارك الناس والقدرات العقنية التي بينهم فإنهم يختلفون بها مدارك الناس تختلف، فربما بعضهم يخالف على حسب قدراته ومداركه وما هو سبب خلاف هذا ما هو سبب خلاف ممكن أن يجلس على هذا شيء ويتناقش فيه ويذهب سبب الخلاف لكن قدراته ضعيفة وإدارته ضعيف فيحدث خلاف بين الأمة يحدث خلاف بين الناس وبين الطائف المجتمع بسبب عقليته وبسبب إدارته وقدراته فيحصل بسبب هذا خلاف بين الناس فهذا من أسباب الاختلاف بين الأمة اختلاف المدارك والقدرات العقلية هذا يحصل بعض الناس على كل شيء يتخالف ياخف يفهم ما يفهم العمر كذا لا فينا كذا ما عنده قدر يعني قصي إدراك بعيد ما عنده إدراك بعيد لا ينظر تحت قدمه كما يقال فيحدث بالطائفة خلاف هذا الشخص وينشق ربما ينشق ويأخذ له جماعة ياخذ له جماعة شيئا فإذا هم على الحراف بعيد وضلال بعيد في البداية كان بسبب قلة الفهم فإذا بيحدث بيد عنه بعد ذلك ونسى الله السلامة ومنها التنافس في الدنيا أيضا من أسباب الفرقة والاختناف التنافس على الدنيا ورئاساتها فهذا من أعظم الأسباب هؤلاء الذين خرجوا عن أهل السنة ليسوا الله أنهم لا يعلمون أن هذا حق وأن هذا صراط الله المستقيم كلا وإنما خرجوا لأجل الدنيا والعياذ بالله اجتمع معهم الهوى اجتمع معهم البغي توفرت فيهم كثير من الأسباب هذه التي أشرنا إليها آنفة توفرت فيهم فخانوا أهل الحق. وخرجوا عنها الحق فهذا من الأسباب التنافس في الدنيا وعلى رئاساتها أيضا ومناصبها فيخرجون ويمهدون لخروجهم هذا لا تظنهم يخرجون مباشرة يمهدون لخروجهم بالطعن في الطائفة هذه بالطعن فيها وكذلك أيضا بالتحذير منها وبيان شيء من المثالب في بعض أشخاصها مثلا إن وجدت مع سداد المنهج استقامة المنهج لكن يبحثون للبراء أو يبحثون لعنت البراء للبراء العنت فإن وجدوا شيئا يضفروا به حاولوا يخرجوا به حاولوا يخرجوا به فيلتمسوا مثل هذه الأشياء ليمهدوا لما أرادوه بعد حين لما أرادوه بعد حين فيطعنون لأنهم لأنه يعلم يعلمون أنه لا يواجههم ولا ينكر منكرهم ولا يقوم عليهم على باطلهم إلا هؤلاء فيحاولون ينشككم فيهم حتى لا يقبل كلامهم حتلايم والقعنهم وكلامهم فيهم وربما نغمس في مخالفات شرعية ظاهرة في مخالفات شرعية ظاهرهم يعلمونها أنها مخالفات شرعية ونغمسون فيها ويقل التحذير منهم لأنهم قد أضعفوا الطائف المتقدم وشككوا في أمرها وفي سبيلها وطريقها ربما يضعف شيء لكن الحمد لله الله ناصر دينه جل وعلا وإلا من كان يظن يعني هذا الذي يحصل الآن في أولئك الذين خرجوا على أهل السنة ولا زالوا في انحراف ولن ينتهوا أبدا حتى يبلغوا الدرجة والله أعلم في انحرافهم لأنهم بغوا وطغوا بغوا وطغوا تجاوزوا الحد ننتظر بهم ونتربص بهم العياذ بلان صلى الله العافية والله صلى الله العافية ننتظر بهم الله أعلم سيصنن لأي شيء وقد كانوا على خلاف هذا تماما ولا يحبون هذا أبعد ما يكونون عنه يعلمون ضرره عليهم وعلى دعوتهم صاروا يمهدون له ويدعون إليه ويبررون مثل هذه الأشياء وهذه المنكرات وهذه المعاصي الظاهرة الجلية أنها منكرات ومعاصي ظاهرة من تصوير ومن تخاذات وغير ذلك وسيمهدون لها أكثر وأكثر وسيفتون بها وقد أفتوا بها في الهند أفتوا بها لبعض الجمعيات جمعية كتاب السنة في الهند وأن هذا لا بأس به أنهم يدخلوا في مثل هذا وهم يعلمون ويرتكزون على فتاوى هذا الرجل يرتكزون على فتاوى لما ناقشهم بعض إخوان الذين ذهبوا إلى تلك البلاد ورأوا المنكرات في تلك الجمعية كان مصدرهم ذاك الرجل وهم في الانتخابات وفي كل ما يفعله الإخوان المسلمون كل ما يفعله الإخوان المسلمون هم غارقون فيه متنبسون به ومع ذلك إذا نوقشوا حاجوا بإفتاوه بعض الناس وأنه أفتان فلان السنفي بهذا الشيء فهذا من قبل مرضه هذا مرض من قبل ولكن ما كان يظهر والآن سيظهر جليا للناس فهذه رواسب من تلبس بشيء من المناهج الفاسدة قبل استقامته وربما تبقى معه وتستصحبه تبقى معه تلك الأفكار تستصحبه ويضر به الدعوة السلفية وناس كمهما إذا كان مرموقا ومشهورا وله كلمة لأن الناس يثيقون به أنه يعرف الدعوة أنه بصير بالدعوة فيحصل شر عظيم والله لو كان الشيخ مقبل حيا لا أنكر عليهم جدا ولا ضل لهم والله هذا الذي نعرفه أنهم يدخلون في الشر شيئا فشيئا ويجدون من يفتيهم بهذا البلاء نتكلم فيهم جدا لأنهم من أبعد الناس عن هذا الذي الآن يجرجون الشباب إليه ويغالطون الشباب به وأنه مصل على بل فساد دعوة هذا الباب هذا الباب من أعظم فساد الدعوات فسدت به دعوة الإخوان المسلمين فسدت به دعوة سرورية فسدت به دعوة صحاب جمعية حكمة فسدت به صحاب دعوة جمعية السودان السلفية ما يسمونها وكان مفتيهم هذا الرجل جمعية التي في السودان كان يرتكزون على فتاوى حاصل أنه شر يدب على الدعوة السلفية عافانا الله منه ولا تفرقوا فالآن يدعوننا إلى التفرق وإلى أسباب التفرق حب الرئاسة وحب الدنيا والبغي إلى آخر ذلك فهذه أسباب عظيمة للتفرق يدعون إليها الآن ومن أعظمها هذا الذي يدعون إليه الآن حب الرئاسة والدنيا ويدفعون بالشباب إليه ويلتمسون له بعض الشبه، وبعض الأدلة بعض المصلحة وأنه مصلحة تقديم المصلحة إلى أخذ ذلك المهم منهج إخواني يذب على بعض من ينتسب للسلفية منهج إخواني صرف بلوه يا أخوان بلوه أن يترأس فينا من تأثر بشيء من الدعوات المتقدمة قال رحمه الله قوله تعالى ولا تفرقوا كما كما افترقت اليهود والنصارى تحذير من الله جل وعلا ولا تفرقو. كما افترقت اليهود النصارى هذا تفسير لقوله لا تفرقوا أي هذا الافتراق الذي افترقته اليهود والنصارى وحصل بسببه شر عليهم. وهكذا افتراق غيرهم. الأمة منت... من هي عنه. سواء كان افتراق اليهود والنصارى أو افتراق غيرهم. فنحن منهيون عن التفرق عموما ومطلقا. مطلقا وعموما سواء كان على وجه خصوص هذا الفرقة التي افترقتها اليهود والنصارى أو غير ذلك من السبل التي يسلكها المنحرفون فنحن منهيون عن ذلك كله قال ولا تفرغوا كما افترقت اليهود والنصارى أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو اسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسقط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولا يكون شخص مسلما إلا بهذا الأمر الأول فالله سبحانه وتعالى يرضى عباده أجمعين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ومن خالف ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر الذي ذكر فهذا يقفر بالله جل وعلا فمن رضي الشرك وقال التوحيد فهذا أشرك وهذا كافر بالله جل وعلا والله لا يرضى لنا الشرك ولا يرضى لنا عبادة غيره بل الذي يرضاه لنا ويحبذه لنا ويجيبه علينا أننا نوحده ونعبده وحده سبحانه وتعالى ولا نندد ويسقط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا شركا أكبر أو أصغر فهذا النهي في الفعل وكذلك أيضا في المفعول في الفعل وفي المفعول لا إشراك به جل وعلا شيئا من المخلوقات فهذا عام في الفعل وعام كذلك أيضا في المشرك به لأن الفعل على القاعدة المعلومة إذا وقع في سياق النفي أو النهي يعمه وهكذا عندنا شيء نكر في سياق النهي فتفيد العموم والفعل مضارع كذلك إذا وقع بعد نفي أو بعد نهي يكون عاما أي لا إشراك به شيئا ولا تشرك به شيء لا اشراك به جل وعلا شيئا فهذا عام يذن في المفعول وفي الفعل لا اشراك به شيئا جل وعلا سواء كان الاصغر أو الاكبر ولكن الاصغر لا يخرج به الشخص من الملة وهذا من الفروق بين الاكبر وبين الاصغر ان الاصغر لا يخرج به شخص من الملة وانه يكون تحت المشيئ على اصحي الاقوال يوم القيامة وأما الأكبر فيخرج به الشخص من الملة ولا يكون تحت المشيئة إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالشرك الأكبر من الفروق محبط العمل جميعا محبط لجميع الأعمال والشرك الأصغر يحبط نفس العمل الذي أشرك فيه الذي أشرك فيه فهذه ثلاثة فروق بين الأكبر وبين الأصغر الأكبر صاحبه يكفر بالله والاصغر لا يكفر الأكبر صاحبه لا يدخل تحت المشيئة والاصغر داخل على أصح الأقوال تحت المشيئة والثالث أيضا كذلك الأكبر يحبط جميع الأعمال جميع الأعمال يحبطها ولو أشرت لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون لأن أشركت لا عملك وعمل مفرد مضاف يفيد العموم والاصغر لا يحبط الأعمال جميعا وإنما العمل الذي رأى فيه وأشرك فيه شركا أصغر هو الذي يحبط هو الذي يحبط قال ويسقط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ما يعرب جميعا يا يوسف يوسف تحب النحو ما يعرب جميعا آشي تأمل قبل ما تقول ما فيش طيب ها عند رسالة حال نعم وعن تعتصم بحبل الله مجتمعين حال مؤولة وعن تعتصم بحبل الله مجتمعين وهي مؤكدة أيضا لأن الاعتصام معنى الاجتماع بالشيء والمنع أيضا كذلك من غيره الامتناع بالشيء فهذه حال أحسنت جميعا فلا يشد أحد منكم فيخالف هذا الأمر جميعا فلا يخرج أحد عن هذا الأمر من الواجب أن تعتصم جميعا بحبل الله جل وعلا وهذا الحديث نرادف الآية المتقدم أن بحبل الله جميعا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وهذا من مرادفة السنة الكتاب وما أكثر ذلك كلهم من عند الله جل وعلا والكل من عند الله، فالسنة لا تخالف الكتاب أبداً ولا تباين الكتاب بل ترادفه، وجاءت مآحكم زائدة على ما في الكتاب، جاءت مآحكم زائدة على ما في الكتاب، وجاء الكتاب أيضاً كذلك مآحكم ليست بالسنة وكله من عند الله جل وعلا وكله وحي إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي كما أن القرآن وحي فالسنة وحي. ولكن القرآن تعبد به في الصلاة والسنة لا تقرب في الصلاة ولا يتعبد بها في الصلاة مع أنها وحي وفروق أخرى وأن تناصحوا من ولا الله أمركم وهذا أمر مهم يا أخوان من أسباب الاجتماع وعدم الافتراق أن تناصحوا من والله الله أمركم فلو انبرأ هؤلاء الناس وتكلموا على وني أمرهم في المنابر ونفروا عنه وذكروا مثالبه ذكروا مثالبه ومساوئه حصل عظيم، عنده عنده هذا ظالم هذا باغي وهذا يفعل هذا صلح شحن قلوب الناس عليهم كما شحن قلوب أولئك الناس المساكين المغرر بهم على عثمان المغرر بهم على عثمان حتى قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب الشحن. وذكر ما يظنونه مثالB لعثمان رضي الله تعالى عنه أنه جعل المال في أهله وأنه جعل الوزارات والرئاسات في أهله وأنه فعل كذا وفعل كذا وبعتر بيت مال المسلمين فعل أريق أيمين شمالا وهو الله أنه كان يعطي غرابة من ماله وهو الذي جهز جيش العسرة كما تعلمون وكان يعطي غرابة من ماله رضي الله تعالى عنه تهموه وأدخلوا ما أدخلوا من الشر على الناس حتى شحنوا غنوبهم وخرجوا عليه جمعوا لهم أمة من مصر ومروا على العراق وجمعوا أمة وهكذا وهم قادمون يأمنوا مروا على البلاد اللي يشحنوهم على عثمان حتى جمعوا جيش العرام أتى المدينة إذا يقتل عثمان يخرج عن عثمان سيطروا مباشرة على المسجد وأمو الناس أرعبوا الناس وخوفوا الناس والعياذ بالله وحاصروا عثمان حاصروه أيام المصدوع أن يخرج صلي ثم في النهاية قتلوه لهب أولئك وارتقوا بيته دخلوا بيته وقتلوه رضي الله تعالى عنه ظلما وعدوانا وكل هذا بسبعة من مناصحة وأن تناصح من ول الله عمركم لو كان عندهم شيء عليه ناصحوا كما ناصح الصحابة دخل عليه وسامة وغير وسامة وغير وسامة رأوا ربما وناصحوا لكن هؤلاء ما هم حل النصح هذا حل إثارة الشعوب وإيغان الصدور والعياذ بالله هذا منهج فاسد جدا والله هذا منهج يضر الأمة الخارج فعلوا في الأمة ما لم يفعله يهود ولا نصارى مع الرافض والله ما لم يفعله يهود ولا نصارى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا زالت تلك الكلوم موجودة بالأمة لا زالت كلوم الأمة وشرح الأمة موجودة من ذلك الزمان لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين فلم يرقى لهم دم أبدا لم يرقى للأمة دمي للآن بسبب تلك المعصي التي ارتكبوها في حق أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنهم قالوا أن تناصحوا من ول الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال هذه ثلاث أشياء تخالف المتقدم فيرضى لنا ثلاثا وهي ثلاث عظيمة عدم الاشراك من الله وإقامة التوحيد وإفراد أفعال العباد لله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الذي يرضاه لنا الاعتصام بحبله جميعا وأن لا نتفرق والأمر الثالث من أسباب الاجتماع المناصحة لولاة الأمور وإن كان عندهم شيء من خالفات شرعية يناصح وللأمر ولا يشهر به لا يشهر به على المنابر فهذا ما فيه مصلحة للعباد أبدا ما فيه مصلحة أما الكلام في المعاصي التي يبث له للأمر فهذا من إنكار الممكن هو واجب كلام عن الرباء كلام عن الانتخابات كلام عن الديمقراطيات كلام عن غير ذلك أما ربما لوستة العلماء لاغترت الشعوب به هذا واجب أما ما يتعلق بخاصته بخاصته مما علم عنه من مخالفات شرعية فهذا يناصع فيها سرا حتى لا تحصل مرسداء بسبب ذلك ويقول كلمة الحق وإن حصل لهم حصل يقول الله عندك كذا وكذا وهذا خطأ يخالف كتاب الله وبعض الأمراء ما يتحمل ربما بعض الأمراء أحمق بعضهم ربما ما يتحمل ويقتل هذا الناصح يصبر كلمة حق عند سلطان جائر وليس معناه عند سلطان جائر قريب منه أضمنه هذا الدل عن القرب عنده يناصحه يواجهه بهذا الشيء يواجهه بهذا الأمر ويقول له هذا خطأ ويخالف كتاب السنة وإن حصل له شيء من الضرر الحمد لله فهو في سمين الله فعندما نسأله مم. ما هي أسباب الفرقة نعم البغي وترك العمل بالعلم اثنان مم. عندك سماعيل عندك شيء الشيء لسماعيل الله يهديه بس بس محاولات ما في مانع اليوم تخطئ وغدا تصيب ان شاء الله احسنته نعم اختلاف الادراك ان شاء الله النور يشرح كلامك نحن المتن صار غامضا علينا ذاك الله غيره ابا عبد الرحمن نعم قال سماعين العقل والادراك هو قال العقل والكلام واضح اختلاف المدارك احسنت والقدرات العقلية والضبط تنافس على الدنيا احسنته أه؟ الأهواء حسنت، تعصب للآراء ولي العلماء أيضا كذلك ربما يتعصب بعض من يسمى بعالم تعصب له وإن كان على خطأ يتعصب له أه؟ حزبية نعم حسنت الحزبية من أسباب الافتراق صدقته هو هذا ذكر اسماعيل بس باختصار طيب يا الله هذا هو نعم حسنتم فما هو الدليل على أن ترك العمل بالعلم من أسباب الافتراق يا محمد ما هو الدليل على أن ترك العمل بالعلم من أسباب الافتراق أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فلسوا حظا مما ذكروا به تركوا العمل بما كان قد ذكروا به فأغرين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وما هو على الثاني نعم أحسنته ومختلف الذين أوتهم كتابا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أحسنتم إلى هنا اليوم إن شاء الله محاضرة للنساء في مسجد ببكر الصديق والعصر إن شاء الله كلمة أخينا أحمد ستكون في هذا المسجد أحمد الأحمدي وكلمة أخينا عبد الله الحميري في أبي بكر الصديق والمحاضرة في الديس كما تعلمون ونذهب إن شاء الله جميعا إن شاء الله نذهب نوفر الباصات الإخوان بلا شك ما يقال ولا حتى ما يحصل بعدين ليش عليا وذاك إذا تيسرت الأمور ما عليكم وإذا كان ما فيش كل واحد يدفعه ويذهب بنفسه قال امرأة حصل لها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ورمته في البيارة هل هي آتمة بذلك وهل قد صار ولدا في دونه إذا بلغ أربعة أشهر فنعم فإنه قد نفخ فيه الروح وعند الحناب الصاب إن شاء الله أن مثل هذا يقسل ويكفل ويصلى عليه ويصنع عليه وأما دون الأربعة أشهر فلا يوارى دون الأربعة عشر يرىه لا يصلى عليه ولا يكفن، لكن هذا قد نفخ فيه الروح، فيكفن ويصلى عليه وما يصلح هذا الصنيع الذي فعلته هذه المرأة، والجمهور يرون أن أربعة عشر لا يصلى عليه وإنما الذي يصلى عليه ومن خارجه قد استهلا صالخا، قد استهلا صالخا واستقرت فيه شيء من الحياة، استقرت فيه شيء الحياة فهذا الذي يصل عليه إنما تبع لذلك، إنما تبع هذا. والصواب الله علم أنه قصار إنسانا صاحب الأربع الأشهر ونفق فيه الروح فلو عليه لباس فهي آتمة لا شك على هذا الصنيع لن كانت شاهلة بأن مثل هذا الصغير يوضع في أي مكان هذا شيء آخر أما إذا كانت تعلم فما يصلح مثل هذا تحفر له حفرة تواريه يذهب به جهد مقابر المسلمين يحفر له ويوضع يحفره أحسن من هذا الصنيع هذا الصنيع خطأ وكرامة الإنسان كما يقول الناس دفنه اذهب فواره وإن كان كافرا اذهب فواره ولا تحدثن شيئا أنا هن إذا نسي أحد الفجر سنة الفجر سنة الفجر كأنه ثم ذكرها بعد مع أذان الظهر أو شيء فألي صليها نعم صليها من نام عن صلاة أوسها عنها فوقتها حين يذكرها إذا كان يواضب على هذه السنة سنة الفجر وعن غيرها من الراتب فإن لا بس أن تغضى السنن كما تغضى الفرائض والفرائض أداء الفرائض أداء ونسى قضاء. وهذه السنة أداء تعتمر في هذا الوقت في هذا الوقت لأن الحديث كما ترى عام من نام عن صلاة أوسها عنها وصلاة نكره في سياق الشرق تفيد العموم من نام عن صلاة أوسها عنها سواء كانت نافلة هذه الصلاة أو فريضة يصليها إذا ذكرها متى ما ذكرها يصليها كإن خشي الدخول في الظهر صليها بعد الظهر أدن الظهر وأقاموا الصلاة يصليها بعد الظهر ويبدأ بها يبدأ بها قبل النافلة الظهر الله أعلم ماذا منه ذكرها فهو قبل هذه النافلة هذا وقتها الآن قال اقتناه متي رحمة ما هو صحيح هذا ثابت ما هو ثابت كان العلبناء صوت الصلاة وشينه كلام عليه خمط طويل أم إيه نعم السلسلة أيضا لم يثبت هذا الحديث ولكن إن كان شيء رحمة من الخلاف في الأمور التي لم يختلف فيها باب الاعتقادات وغير ذلك في الأمور التي يكون فيها سعة يكون فيها سعة هو ممكن أن يحمل على هذا وإن الخلاف والاختلاف ليس برحمة لكن ربما يكون هناك أكثر من قول أكثر من قول في المسألة وكلها ربما دخلت تحت عموم الأدلة تحت عموم الأدلة فهذا ربما يكون فيه شيء من هذا توسعة إذا كان باب توسع على الأمة ولا زالوا في حيز شرع ولم يخرجوا عنه فهذا شك من الله سبحانه وتعالى رحم بهم أن جعل الأمر واسع في هذه المسألة وأجعل الأمر واسع في هذه المسألة أما في أمور لا يصلح الخلاف فيها فهذا عذاب وليس برحمه. هذه فرقة وخلاف أمر الله من الاعتصام بحبل الله وعمر رسوله صلى الله عليه وسلم لكن إن كان باب توسع يختلفون توسع توسعًا وكلهم يدخلون تحت النص خلافهم داخل تحت المصرف ما فهذا توسع الأمة ورحمة بهم إن الله ماضي يط عليهم أما في أمور محرمة ويختلفون فيها والدليل ظاهر في تحريمها تقول اختلاف أمة رحمة هذا مو صحيح قال أين الصحابة حين قتل عثمان كانوا متواجدين أو فرما يكونون وكانوا شجعان وأبطال وأرادوا أن يفتكوا بالخارج ولا يستطيع أن يقف الخوارج أمامهم ساعة والله ما يقف أمام الصحابة ساعة ولكن عثمان نهى أن يسفك دم دونه نهى أن يسفك دم دونه وحرج عليهم ألا يحمل أحد منهم سيفه وإلا قد انبر غيره انبرى جماعة من الصحابة يأتني رقاء لقتل أولئك الخوارج وضرب هاماتهم ولكن قال لهم أمير المؤمنين وحرج عليهم أن يحمل أحد سيفا دونه ويسفك دمن دونه وإن كما يروع عن أبي هريرة يقول حانا ضرب يا, يا أمير المؤمنين حانا ضرب يا أمير المؤمنين حانا ضرب رقاب فحرج عليهم أن لا يحمل أحد سيفا ويقاتل دونه فإن رسول قد أخبرني بكذا وكذا على بلوة تصيبك فصبر على هذه البلوى رضي الله تعالى عنه حصل ما حصل إلا لا يستطيعون أن يدلوا من بيت عثمان ولا يستطيعون أن يصلوا بالناس لو أدن لهم أمير المؤمنين لم يستطعوا أبدا يجلس في المدينة ساعة وكان الصحابة متواجدين جدا أبطالهم كانوا موجودين خوار الجبنة لكن أجل هذا حكم أرادها الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في هذا الأمر قال هل يجوز أن تذهب لطلب العلم مع عدم رضا الوالدين إن كان علم نافلة وهما في حاجة إليك فلا يصلح هذا الشيء وإن كان علم فريضة تعلم الصلاة تعلم أمور لا بد منها وهي فريضة عليك ولم يحتاج إليك تكون أمك مسكين مقعدة أو أبوك مقعداً وتذهب وتتركه هذا لا يصلح وإن كان علم فليصبر حتى يسر الله وإن كان ليس في حاجة إليه والعلم هذا فرض عليك وأبو أن تذهب إذهب, اذهب ولا عليه شيء وقد أفتى بهذا أحمد رحمه الله تعالى لكن بهذه القيود يكون علم فرض تتعلم فرضا من فروض الله سبحانه وتعالى وما فيه في بلدك من يعلمك ما في من يعلمك الصلاة وهي أمراضه ولا من يعلمك حكام الصيام ولا غير ذلك من أمور فرائض عليك، فتستأذنهم إن أذنوا لك الحمد لله وإن لم يأذنوا لك وكانوا في أمس الحاجة إليك وذهابك عنهم يضرهم ويتضرروا به فجلس ويسهل الله الحمد لله المسائل موجودة الآن وإن كان من باب التكثر ذهب كثر بك أو شيء من الخوف ربما عليك والأمور طيبة ذهاب طلب علم ولا يثم عليك وَلَا يَثْمَ عَلَيْكُ وَإِنَّمْ يَأْذَنُوا وَإِنْ كَانْ عِلْمُنَا فِلَا نَنْصَحَكَ أَنَّكْ تَصْرِرْ حَتَّى يَفَرِّقَ اللَّهُ وَيَرْضِيهُمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْكَ سبحانك وحمدك لا إله إلا